وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يسر هل في ذانك قزم للذين حقت قد قد زنجير ولا يال للنعشري yuri və ləyli izə yəsrə həfi أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِلْمَادِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ كَفِيَ عَدٍّ اِرَاءَ الذَّاتِ الْعِبَادِ نَتِيلَ مَنْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا في وتمود الذين جاءوا الصخر بالواذر وفرعون بالأوتاب الذين طغوا في الواذر وَفِيرَاءُ نَبِيٍّ أَوْ أُتَادٍ الَّذِي نَطَقَ فِي الْبِدَاعِ فَأَسْرُو فِيهَا فيها فصف عليهم ربك ان انا في ذا الفنس دفنس فنس فاني نمر ربك صنع هذه اذنا ربك انا اَمَّنَ يَعْسَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا كِتَابٌ مَّحْفُوظٌ فَأَنكَرَ مَن كَذَّبَ وَأَرْضُ مَا إِذَا مَا تَرَوْهُ فَقَدْرَعْنَ بل, بل لا تكرمون وَأَنْتُمْ تَوُونَ مَثْرَا فَأَكْلَ مِن دَمٍ مَّن لَّمْ يَنلْهُ очевидно اي وع ل بوا ذاك احد وداع ثاقب تدخلي في عيباتي